أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لا قالوا إن لنا لا أجرا إن كنا نحن الغالبين.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 القوسحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترحبهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلب هنالك وانقلبوا صادرين وألقي السحرة ساجدين قالوا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 فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا ربنا افرغ علينا صبرا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهاتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوفينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم, قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينوم كيف قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية. زوروا على